التسجيل العشرون استمع إلى التراكيب ثم املأ الفراغ بالكلمة المناسبة ألف المكفرات الاعتقادية باء دين الإسلام تاء الشريعة المحمدية، فا الاستهانة بالمصحف.